أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين عيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن شأن خصف بهم الأرض ونسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب 111 قد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير والن نالوا الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير 112-ولسليمان الريح غذوها شهر ورواحها شهر واسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير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 وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وسروا الندامة ما رأوا العذاب وجعلنا الأولان في عناق الذين كفروا هل يجزون إلى ما كانوا يعملون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 إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم من أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبضئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أظل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب